Thank you. احناك يا جانس حكمت القناصة وعزمت ورميت الوعي المرصاصة يا رج من عين فيتاك جنف في بلادي لك ما يغني تر سوانتنا يا طبي لونك رمادي عام الشعب الخير يا ريت من عين تجن في بلادي لك با يغني التير سو انتنا تهبي لو نكرمادي عام الشعب بالخير 난키안 간아 نصحك تم وعزمت Ya yeah. يدعبلشانا ليش عاد في <تصفيق> ليش غير ملانا كل من يحب نصيد يدعبلشانا يد reto والظافر وعلى الجبل كل ما لقيت كبير يوقف مثل اللي بعترف في الاظافر مهما هفاهم قام يحب جاري هذه عامة شعاب الخير